أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والناجعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرجفة تتبعها الرجفة قلوبها يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إن لا مردوذنا في الحفرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةٌ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى Ith nādāhu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa Ith hab ila fir'awn innahu taha Faqul hallaka ila anta wa Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhshā Faārahu l-āyata al-kubraa فكذب وعصا ثم أدبر يسعى فحشر فنادا فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الأخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسوّاها وأغطى ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها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 få in aljannahy alma wa yäsålunak an isa'at ayān mursa ha fi ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا أشية أو ضحاها